فَذَكَرْنَا هُوَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن وما الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصح الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدثاتها وكل مخدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب حديثنا في هذه الليلة بأمر الله عز وجل هو عبارة عن وصية نبي لابني الصالح وصية نوح لابنه والحديث رواه الطبراني وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر بن عرص بإسناد الصححة والألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني موصيك وقاص عليك وصيتي أوصيك بلا إله إلا الله أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفه ووضعت لا إله إلا الله في كفه لرجحت بهن لا إله إلا الله لا تؤشد علينا الله ليه ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلافة مبهمة لفصمتهن أو لقصمتهن لا إله إلا الله أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفة لراجحت بهن لا اله الا الله ولو ان السماوات السبع والارضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن او لقصمتهن لا اله الا الله وبسبحان الله وبحمده يعني الوصية الثانية بعد لئن له الله يوصيه وبسبحان الله وبحمده وبسبحان الله وبحمده فإنها تسبيح الخلق أو تسبيح كل شيء وبها يرزق الخلق وبها يرزق الخلق وأنهى عن اثنتين أمره باثنتين ونهاه عن اثنتين قال وأنهى عن الشرك وعن الكبر وأنهى عن الشرك وعن الكبر فقال رجل يا رسول الله إنا نعلم الشرك فما هو الكبر ألي إن كان لأحدنا نعل حسن وشراك حسن يكون هذا من الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال أفإن كان لأحدنا ذوب حسن أهذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال أل إن كان لأحدنا جابة يركبها أهذا من الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال ألئا إن كان لأحدنا أناس يجلسون له أهذا من الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال الكبر سفه الحق وغمص النار الكبر سفه الحق وغمص النار وأنتم تعلمون حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الكبر بطر الحق وغمص النار أما هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر سفه الحق وغمص الناس تلك هي وصية نبي الله نوح لابنه وأنا أقول في بداية هذا اللقاء يا ليت فينا من يقول كما قال ربنا عن هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم ربنا في سورة إنعام ذكر الله لنا ثمانية عشر نبيا متتابعة أسماؤهم ثم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فيا في الأمة الآن من يقتدي بنبي الله نوح حين عمل الهم الأول وصيته لابنه بطاعة الله قبل أن يموت لأن الوالد الآن غالب اهتمامه وأكثر تفكيره في ابنه أن يكون ابنه طبيبا أو مهندسا بل انه يتربى الابن منذ رؤومة اضطاري على معان من ابيه ليس في الاسلام بشيء يا ابني اطلع راجل اللي يضربك اضربه اللي يضربك اضربه اللي يضرب بايده امسك اخبض ذات ماغه فيعلم الاب ابنه ذلك لا لا يعلمه ان يقول لو ضربك مسلم مسلم قل له سامحك الله وادخر هذا الغل والحفظ والغضب لتخرجه على أعداء الله من اليهود والنصارى. الأب يربي ابنه البداية من صغره يبني امشكا في الحيط يبني الحيط لهودان يبني امشكه والحيط يبني خلي بالك من اللي مش عارف ايه يربب ابنه من صغره على الجب ما يقول لس يا ابني كما قال الله جل وعلا كل قولة, قولة الحق وادع إلى الله والفهم بديله واتخشى في الله لوم تلائم كما قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله إن أم عبد الله بن الزبير لما انطلق مقاتلا في سبيل الله وخاف من أن يمثل الأعداء بجسده بعد موته وكانت أمه تضربه ضربا شديدا فقالوا لها إنك تضربيه ضرب مبغد فقالت لا والله إنما أضربه ليشب رجلا ليجافد في سبيل الله فلما شب عبد الله رجلا وانطلق مجاهدا في سبيل الله خاب لأمه وقال إني أمه أسماء بنت أيبك قال إني لأخشى أن يمثل بجسدي بعد موتي قالت يا بني ألا تعقل يا بني ألا تعقل وما يضر وما يضر الشاة وما يضر الشاة سلخها بعد نبحها ألا إن تبحث الشاة ثم سرخت تحس بألم السلخ أبدا والله فكذلك لو أنك قتلت في سبيل الله ومر عليك ألم القتل كمس القرصة ثم بعد ذلك جلدت أم صربت أو قطعت أو سرخت فما تحس بألم فكانت الكلمة تثبيتا لعبد الله بن الزبير على الجهاد في سبيل الله إنني بحاجة أن نربي أبنائنا على ذلك وأن نثبت أبنائنا على ذلك وأن نوصيهم بطاعة الله عز وجل لا بالخوف يا بني كل كلمة الحق يا ليت في الأمة الآن من يسمع نداء لقمان من يسمع نداء لقمان الحكيم لابنه الصادق وهو يصيه وصايا جميعه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك رضيم عظيم ثم وصاه بوصايا عظيمة إلى أن قال له يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرته أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك قال له أدعو إلى الله أثبت على دين الله كن آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر وستؤذى فاصبر على ذلك لم يكن له كس وأمسك لسانك وبعد عن دول دهي ودك في دهي ويهي الشعباتين دولي الإمام في القلب والدين مش في جلبية لا لا لا يا ليت من الآباء من يحث ابنه على طاعة الله وإن ابتلي ثبته على طاعة الله إن الإمام أحمد بن حنبل لما رأى قدم ابنه عبد الله يوما وهو على الأرض ناعما إمام أحمد قاعد وقدامه ابنه فإبن رجله قدامه فإذي الإمام أحمد جث على رجل ابنه عبد الله لمسها كده لأها نعمة قال ما هذا يا بنيش ما هذه الرجل التي كأنها رجل امرأة هل لا سرت حافيا حتى تخشن هل لا سرت حافيا حتى تخشن الرجل لابد أن يكون قويا فتيا خشنا هو رجل فالإمام أحمد رب ابنه على ذلك فإننا بحاجة إلى أن تكون وصية الوالد لابنه وصية تنفعه بها في الأخرة لماذا يا أيها الوالد تهتم بدرس ابنك في الفيزياء والكيمياء وفي الفلسفة والجغرافيا، وفي المواد في الكليات ولئن قصر في حفظ كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا تهتم ولا تسأله أصلا عن ذلك إن ابنك لو خلفته وكان فقيراً لكنه كان تقياً قريباً من الله سعدت أنت قبله في الدارين سعدت أنت قبله في الدارين في الدنيا وفي elsewhere فلما لا تهتم بابنك هذا الاهتمام الذي دلك عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاه قال لادنه إني قاص عليك وصيتي إني أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك وصية توصي فيها أو فيها أو بها فينبغي ألا تبيت ليلة إلا ووصيتك مكتوبة عند رأسك وأنا سوق هذا الكلام لمن استعار كتابا من أخيه أو شرائطا من صاحبه أو استعار أي شيء أو عنده في بيته أي شيء استعاره من أحد إخوانه فليكتب وصية في البيت هذه ملك فلان فإذا ميت فأوصلوها إليه ورقم هاتفه كذا وكذا هذه السنة حتى إذا ميت لا تتعلق هذه برقابتك او لا تعلق ذلك الرجل برقابتك يوم القيامة يقول يا رب خذ حقي له ساعتها لا درهم ولا متاع لا درهم ولا دناء فان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان اردت ان توصي بشيء فلا تنم حتى تكتب وصيتك وتجعلها عند رأسك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فوصى الله وصى نبي الله نوح كما وصى كذلك الانبياء والمرسلون ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يعني ابراهيم وصى بنيه ويعقوب وصى بنيه ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يعني ابراهيم وصى مين وصى اسماعيل وصى إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وصاه ابراهيم ثم جاء يعقوب فسمع الوصية من جده او من ابيه فنقل الوصية وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني, يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون المفروض كده الأب يقول لابنه يا ابني هي ماشي فلوس فتروح وتيجي أهم حاجة إنك تحرص على إسلامك يا ابني ماشي جسدك لو قطع وأوذي وأذب فلا يهمك فيكفيك فيك أنك مع ربك أثبت على دينك هذه وصية الأخيار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك وصيتي أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين أوصيك بلا إله إلا الله أول شيء أوصيك بلا إله إلا الله ان السماوات السبع والارضين السبع لو كنا حلقه او لو وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لرجحت بهن لا اله الا الله ولو ان السماوات السبع والارضين السبع كنا حلقه مبهمه يعني اتجمعت السماوات الارض وركيزت في حلقه مصمته ثم جاءت لا اله الا الله لا قصمته او لفصمتهن. فأول وصية يوصي بها نوح وهي وصية الله لجميع الأنبياء والمرسلين ولنا جميع وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بل ووصية كل الأنبياء لا إله إلا الله قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهي وصية الله جل وعلا التي ساقها إلى جميع الأنبياء المرسلين وكذلك وصية الله من جميع الأنبياء المرسلين إلى جميع أهليهم وأصحابهم ومللهم وأنت تستفيد من هذا كما قال بعض علماءنا المعاصرين تستفيد من هذا أن الله جل وعلا خلق سبع أراضي كما خلق الله سبع سماوات لم نعلم بعلمنا او لم يصل تفكيرنا ولا عقلنا في حياتنا الان الا الى بعض النجوم والمجرات في سماء واحدة انما يستمؤذن فكما جهلنا ان هناك بقية السماوات الست فوق هذه السماء الاولى يعني سبع سماوات ونحن نوقن رغم أننا لم نرها بكلام ربنا أننا هناك سبع سماوات كذلك نوقن رغم أننا نعيش على أرض وحدة أن هناك سبع أراضين الله أعلم أين توجد لكن كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه بعض الأمر التمس تفسير لهذه الآية وإن كان تفسيرا علميا التماس فقط عند عند قول الله عز وجل يتنزل الأمر بينهن فكأن هناك أرضا هي الكرة الأرضية التي نعيش عليها الآن وحولها أراض أخرى الله أعلم أين هي وهل عليها حياة أو ليست عليها حياة يتنزل الأمر بأمر ربك من السماء بينها ثم يقاد إلى كل أرض بأمر الملك سبحانه وتعالى الكيفية الله أعلم بها لكننا نؤمن أن هناك سبع سماوات وكذلك هناك سبع أراضين أين هي الله أعلم فأول وصية وصى بها نبي الله نوح ابنه هي الكلمة الجامعة هي لا إله إلا الله هذه الكلمة والله يا خواني التي توافق فطرته فلو أنك أو أن واحدا من المجرمين من الكفرة أعمل عقله وترق قلبه لوحد الله لأن لا إله إلا الله هي دين الفطرة لا إله إلا الله هي دين الفطرة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدة فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان هناك إلهين في الكون لم استقر الكون للآن لا بد أن يحصل خلاف وإن حصل خلاف سيحصل تشاح فيما بينهما وسيحارب هذا ذاك وسيدمر هذا ذاك وذاك هذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفزدة فالحمد لله أن إلهنا واحد النصارى الذين يحاولون تغيير المهية يقول لك نحن نقول فعلا واحد باسم الآب والابن والروح القدس بس هو الآب هو الابن هو الروح القدس ازاي يعني كيف تجعلون ثلاثة في واحد يقول لك مش لو عملت ثلاثة في واحد يطلع كام يطلع ثلاثة يقول لك يقول كده الاسد ابنه اسد هم بيقولوا كده والقطه بنتها قطه والحمار ابن حمار يقول كده والله في بيتكتب عندهم يبقى الله ابنه الله ونعيز بالله لا يؤخر ذلك أي نعم الأسد ابن أسد بس هذا شيء وهذا شيء هذا خلق وهذا خلق لكن الله واحد ثم يستشهدون علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما ما نقول بسم الله والرحمن والرحيم إنما الله هو الرحمن هو الرحيم هو بقية أسماء الحسنى فهو واحد سبحانه وتعالى لكن تعددت أوصاته وتعددت اسماؤه سبحانه وتعالى سبحان الله انا اكبر ان المنصر المنصر كبير المنصرين سمولز ويمر في سنة 1935 في مؤتمر القدس العالمي الذي عقده اهل التنصير للتنصير مؤتمر القدس سنة 1935 عقدوه ثم خرجوا بنوصيات لنشر النصرانية في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين وجاء صم... صموئيل جمر إلى مصر هنا ودخل القاهرة وقال جمعوا لي في جامعة القاهرة الفلاحين الخردة يعني اللي هو يعني المنخالقة والموجودة والمتردية والنصيحة وما أكل السن جمعوا الفلاحين هم يعني يذب ما بيفكش الخط لا بيفكي ما بيعرفش ألف من جزء الدرة زي ما قوله فاتول الفلاحين أعلمهم الرب يسوع والرب المسيح وباسم الأب والابن والقدس هم دول اللي هيفهمون هم دول اللي يمكن يعني يسمعوا كلامي لأنهم ما عارفوش الإسلام نفسه قالوا ماشي جيسوا هم أولز ويمر واحد في جامعة القاهرة وجمعوا له بقى الخردة قاعد الفلاحين قدامه الفلاحين أنا مش مزم دي ده دولي على الفطرة لو سكتوا بكده قلت لواحد انت فلاح مرة قال لي استغفر الله قلت له عم انت هينشتنا دي هي مشيت ولا حاجه فانا اقصد بفلاح اللي على الفطرة اللي لسه قلبه صافي قلبه ابيض فقلت سوه جيمر جمع الفلاحين دول هو فاكر بقى انه كلمتين هينسوا اسمه فقبل ما يكلمه طبعا جاب لهم الشاي والجاتوه والبست وقعد قدامه وقاعد ثلاث ساعات من الساعة تسعة للساعة اثناشر الرب يسوع، الرب المسيح باسم الاب والابن والرب كلام بتاعهم ببقى ومشي حفلع الرب ونزل الرب ومش الرب والشكل الرب وخاصم الرب كلام بقى وفي الاخر ريق ونشف ساعطينه جنبك بايت ميا ثلاث ساعات فرصة حطين جنبك بايت ميا ريق ونشف لا بلاش لحسن نقوله زي ولا حاجة فبعد الثلاث ساعات قال اللي جنبه نون يا ذاكوبات ما يأشر تحسرين يشوف يدخل الكوباية ببل بليق بس كده واحد فلاح لنا سفين وهدين فبدل ما يكلمعلوم واحدو نقول لا إله إلا الله أنا عاد ثلاث ساعات أنا سقيه لا إله إلا الله وفي الأخير تقولي واحدو هو أصلاً جاي عشان اللي الحين تذكيرك وشود الشمس بس غلط أنت أقول لي أنت عاوزه بالآخر وحده هو ده فطرة هو ده الإيمان هذا والله هو الإيمان فالإيمان هو الذي وافق فطرتك لا إلهي لا وافق الفطرة لما جمع الجزائريون اختاروا منهم عشر من الجزائريات عشر جزائريات يعني من مسلمات الجزائريات وأخذوهن و... وسفروهن لفوانسا بعدما احتل الفنسيون الجزائر مية وثلاثة سنة سفروا فرانسا وقعدوا منك يعلموا بقى المدنية والحضرة والرقي واللوح الحجاب اين اكرة وبعدين خرجوا في حفلة رسمية في حضور الوزراء والكبراء حتى يعلموا اهل الجزائر نزع الحجاب في حفل التخرج واذا بهم يفاجأون ان العشر مسلمات الجزائريات خرجن على الناس في حضور الوزراء والكبراء والقائد الفرنسي في الجزائر لقست خرج عليهم فإذا النساء يلبسن الحجاب بأن أربع خمس سنين بيعلمهم أن يسوفوا الحجاب لما رأوا أنهم يعلموهم ذلك وسيكونوا دعاة باطل لأمتهم خرجوا بالحجاب أمام الأمة فقال الوزراء والكبراء للمندوب لفست ماذا صنعتم في الجزائر وقد احتلتموها أو استعمرتموها أكثر من 113 سنة فقال كلمة واضحة ماذا أصنع إذا كان القرآن أكوى من فرنسا هو دين الله يوافر الفطرة فلا إله إلا الله هي الفطرة التي فطرك الله عز وجل عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا إله إلا الله هي الكلمة التي وصان الله بها ووصى جميع الأنبياء أتباعهم بها ووصى نبي الله نوح أتباعه وابنه بهذه الكلمة لا إله إلا الله أبعزك قل لي ما تسمعها انت واحد أقبل لك واحد فلاحي أفعل باب المسجد يعني كل لي شوية لما قسرتين يقولوا واحدوه واحدوه لا, لا إله إلا الله قال نبي الله نوح فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله فلا إله إلا الله ليأعظم كل لأن لا إله إلا الله لها من الفضاء لما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كلمتك طوال يومك بل طوال حياتك فلا إله إلا الله هي العروة الوثقة قال الله جل وعلا لا إكراها في الدين قد تبين الخطاءة من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لن فصام لها والله سميع علي هي العروة الوثقة لا إله إن الله هو العهد الذي بينك وبين الله جل وعلا فمتى جئت بهذا العهد قبلك الله وادخنك الجنة وشفى الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ولا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال التفسير العهد هي لا إله إلا الله فإن قلت لا إله إلا الله كان بينك وبين ربك عهد أن يدخلك الجنة وأن يجيرك من النار لا إله إلا الله هي الحسنى وهي الحسنة قال الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها وفي آية من جاء بالحسنة فله عشر أمسارها قال أهد التفسير الحسنة هنا هي لا إله إلا الله وهي كذلك الحسنة قال الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنو يصره اليسرّى الحسنة كما قال أهد التفسير هي لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي القول الثابت الذي يثبتك الله جل وعلا به في فتنة أعصف وأشد من فتنة المسيح الدجال فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن, أن أمة تفتن في قبورها فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال فلما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فما العمل أنزل الله قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فإن كنت من أهل التوحيد من أهل لا إله إلا الله فدخلت قبرك فجاءك الملك وسألك من ربك؟ قلت الله ما هي الكلمة التي عشت عليها؟ لا إله إلا الله ما دينك؟ دين الإسلام ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ رسول الله كيف علمت؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته تنطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد الرسول الله وقد ملأه الله قل... ملأ الله قلبك بها في الدنيا وكذلك يثبتك الله جل وعلا بها في القبر أما العاصي فإنه لا يثبت بل يضل الله الظالمين فيقال من ربك الذي كان ينطق في دنياه بملء فمه إذا به كأنه لم يسمع يقول ها ها يعني يقول له ينسام يعني ها, ها لا, لا أدري لا أدري لا دريت ولا تلوت ويضرب بمطرقة من حديد فيصل إلى سابع أرض عافانا الله فإياكم فهي القول الثابت كلمة التوحيد كلمة التوحيد هي سبب دخولك الجنة إذا وصلت إلى قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينادي يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال بمسقال حبة خردل أو ذرة من إيمان فمن قال لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من البذر يأشقول لها إلينا الله عوصي بس كل ما قل لالله لا يلال الله يمكن تقول اخر كلمة موت على تخشي الجنة من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة فلا اله الا الله سبب لدخول الجنة ويحرم الله جل وعلا جثبك على النار انكلت يوما يوما لا اله الا الله عباد بن الصامت لما حضرته الوفاة مسلم؟ قال كلاما تحواه قال إنني والله ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخبرنا به إلا وقلته لكم لكن شيئا واحدا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لم أقله لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله حرم الله جسده على النار أكون لكم ذلك قبل موتي حتى لا أتأثم بأن أكون قد كتمت علما من النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال لا إله لله لابد أن يحرم الله جسده على النار إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله والحديث حديث عدبان من ماركس صحيح مسلم وبالصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن. جذيب ولا؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار. يعني مجرد بس إن النبي سمع بقول أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله في الأدام قال النبي خارج من النار فهيا أخرج نفسك من النار بلا إله إلا الله لا إله إلا الله هي أفضل كلام قيل على ظهر الأرض منذ خلق الله الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في فمن حديث صحيح أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي أثقل شيء يكون في ميزانك عند الله يوم القيامة فها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عن نبي الله موسى على نبينا وعليه صلى الله وسلم والحديث الصحابة الألباني رحمه الله تعالى أن نبي الله موسى قال يا رب علمني شيئا ادعوك واذكرك به فقال الله جل وعلا لنبيه له موسى قل لا اله الا الله فقال موسى لربه يا رب كل عبادك يقولونها فعلمني شيئا تخصني به كل كل المسلمين يقولوا لا اله الا الله فقال فعلمني شيئا تخصني به قال الله جل وعلا يا موسى لو أن السماوات والأرض السب والأرضين السب وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لطاشت بها لا إله إلا الله فقال موسى لا إله إلا الله هذه الكلمة الخاصة لكل أحد الكلمة العامة لكل أحد والكلمة الخاصة للذين يريدون تخصيصا من الله جل وعلا ذكرا يرضاه الله جل وعلا لكنك تخص نفسك بهذه الكلمة عن غيرك فربما يكونها غيرك ولا تصل الكلمة إلى قلبه لكنك أنت إن أردت أن تخص نفسك عن غيرك كلها بقلبك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في صحيح مسلم يا أبا هريرة اذهب بن علي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلى الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من شهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله وأن إيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل يعني العمل يسير لازم أن يكون في الجنة مآله في الجنة مقره في الجنة حتى ولئن عذب في النار بعض الوقت لجرم أو لكبيرة صنعها مقره الأخير ومستقره الأخير ومثواه الأخير في الجن والصحيح أن يقال المثوى الأخير مش القبر إن المثوى الأخير إما جنة وإما نار هذا هو مثوى الأخير فمآله في الجنة أما إن أقبل على الله بكبيرة فأمره موكون إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لا إله إلا الله لو قلتها من قلب صادق وقد علمت معناها وفهمت مقتضاها واسترطت بشروطها من العلم واليقين والقبول والانقيات والصدق والاخلاص والمحبة والكفر بكل ما تواه فمعنى لا اله الا الله شقين لا اله يعني لا معبود بحق إلا الله إثبات العبودية والألوهية كلها لله جل وعلا وفي طيات إثبات الألوهية إثبات الربوبية مع الأسماء والصفات فهي كلمة جامعة لا إله إلا الله لو كلتها بقلب صادق موقن عالم بها قابلها منقاد إلى ما تحتها من أوامر ونواهي جئت بمفاتيحها التي تدخلك الجنة كما قال وهب بن نبه لما سئلك ما في صحيح خاري تعليقا أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك والدليل على ذلك أن رجلا قال لا إله إلا الله كما قلتها أنت لا كما قلتها أنت باللسان لكنه تميز عنا بشيء وقر في قلبه رغم أنه لم يعمل خيرا قط بل عمل كل الذنوب والمعاصي والخطايا حتى ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كما في صحيح مسلم فقال كما في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وسنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص بإسناد صحابه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر الله له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر يعني مساودة بالسيئات ربنا يجيب واحد كده من عباده اللي هم أذنبوا وعصوا الله جل وعلا طوال حياته ويقفوا الله بين ديش حسنتك في اين؟ مفيش ولا حسنة طب سيئاتك مسودة في سجلات في كتب سمك الكتاب مثل مد البصر خالك انت لو جبت الكتاب الف صفحة يبقى سمك وقديه الف صفحة سمك وقدي كتب اما لو السمك مثل مد البصر مسودة بالسيئات والخطايا وله تسعة وتسعين سجلا تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر سبحان الله فيكون الله جل وعلا عبدي اتمكر من هذا شيءا اللي مبسوطه بتاعته مش بتاعتي عملته انا ما عملتوش اتمكر من هذا شيءا يقول لا يا رب فيكون الله عبده او بلماك كتبت الحافظون كتبتها يقول لا يا رب فيكون الله جل وعلا عبدي افلك عذر تفضلت تقول اي كلمه افلك عذر فيقول لا يا رب فيقول الله جل وعلا إنه لا ظلم اليوم احضر وزنك إنه لا ظلم اليوم احضر وزنك فيحضر العبد عند الميزان من كفتين كفة للحسنات وكفة للسيئات يحضر العبد أمام الميزان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله له عبد عبد فإذا بطاقة ورأة مكتوب فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمده على كل شيء قدير فيقول الله جل وعلا إنه لا ظلم اليوم احضر وزنك فتوضع البطاقة توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء لا إله إلا الله هي كلمة الحق التي قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا عنها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فهي الحق لا إله إلا الله هي القول الثابت لا إله إلا الله هي الكلمة السواء التي بيننا وبين كل أحد على ظهر الأرض فلئن قال الله جل وعلا في سورة أهل عمران بيننا وبين النصارى كل يا أهل الكتاب وبيننا وبين اليهود كل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء لا كما يقولها بعض المتشدقين في خطبهم من أهل الإعلام وأذنابهم وأتباعهم وأسيادهم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 إنما الكلمة سواء هي لا إله إلا الله فمتى اتحدوا معك في لا إله إلا الله تقبل دينه أما إذا لم يتحدوا فليس هناك وفاق أبدا اللهم إلا لدعوتهم إلى الله جل وعلا فقط هذه الكلمة سواء لا إله إلا الله هي الفصل الذي بيننا وبين هؤلاء ولأجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على أن يكون يومنا كله كلها أن تكون مليئة بلا إله إلا الله فلا إله إلا الله تدخل بها في الإسلام وتخرج بها من الدنيا العزو السلم ولد من جديد وإذا أقبل ليلقى الله لقيه بلا إله إلا الله فبين بين يديه يعني علماء نبي أولو وإن كان الحديث بإسناد بعض المقال إنه من السنة إن يؤذن في أذن المولود في الأذن اليمنى وأن يقام الصلاة أو تقام الصلاة في أذن اليسن هل يتحسن بعض أهل العلم وضعفه البعض قالوا لتعلم المولود أنه ليس أنك ما ولدت إلا لي تشهد أن لا إله لله وأن محمد رسول الله في الأذان وفي ولكي تشعره أن حياته قليلة كأنه أذن في أذنه اليمنى ثم أقيمت الصلاة وسيصلى لكن سيصلى عليك الجنازة فما بين إقامة الصلاة وصلاة الجنازة هذا هو عمرك فكأنه يقال إن عمرك قصير لابد أن تعيشه على كرمة التوحيد أنت أومب تؤمنون بتقول له لا إله إلا الله. بس <تصفيق> ما أدش. <متنجدش> آخر يقول يقول صباح الخير. حد يقول صباح الخير. أول من قال صباح الخير أول من قال صباح الخير مين؟ اليهود. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مشوا في الطريق وقالوا قال بعضهم مات محمد فقال الثاني يا صباح الخير انه تقولها بقى يا صباح الخير ولا جود مورنينك ولا جود أفترنون ولا جود مورجن باللواتة و بالله انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل يعني حتى بمش ام لسه لسه بتقلب وبتقلب من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله ما تقول يا فنش فانت حجا من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد على كل شيء قدير سبحان الله أو في رواية الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن استغفر ربه غفر الله له وَإِنْ قام فَتَوَضَّأَ وصلى قبل الله جل وعلا صَلَاتَهِ يعني وانتا لسه بتتقلب بتقول لا إله إلا الله علمك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيب من النوم أول حاجة بتعمل ايه تقوم النوم تقوم تسمع أذان الأذان يذكرك أن تقول أشهد أن لا إله الله و أشهد أنه رسول الله وبعدها تردد وراءه أشهد أن لا إله الله و أشهد أنه رسول الله وبعد الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضي الله عنه و Muhammad رسوله والإسلام دينه. فوعلمهك الله جل وعلا وأنت في صلادك أنت تشهد الشهادتين يؤذن وتقيم وتدخل تصلي في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده ورسوله بعد ما عد ما صلي علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وحمده على كل شيء قدير اللهم لا مانعني ما عطيت ولا مؤسنين منعن ولا ينفع ذا الجد منك الجد علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لا إله إذا أصبت بالحزن والغم والضيق دعاء الكرب لا إله إلا الله العليم العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أصبت بالكرم أو أردت إجابة نوايك أن تقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فنون لا يدعو بها عبد مسلم إلا استجاب الله له لا إله إلا أنت سبحانك إن أكنت أو إني كنت من الظالمين فلا إله إلا الله إذا دخلت في الحياة ولا إله إلا الله إذا فارقت الحياة إذا اشتفت حولك الظالمون وأحسست بالضيق والكرب فكل لا إله الله إذا أردت النجاة من الظالمين فكل لا إله الله إذا أردت أن يتقبل الله صلاتك واستغفارك فكل لا إله الله إذا أردت أن يوقظك الله جل وعلا على الإيمان فقل لا إله إلا الله إذا أردت أن يقبل الله صلاتك فقل لا إله إلا الله إذا أردت أن يقربك الله منه فقل لا إله إلا الله إذا أردت درجة في الدنيا وفي الآخرة فقل لا إله إلا الله إذا أردت شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله الكلمة الخالدة كلمة التوحيد أسأل الله جل وعلا أن يعيشنا وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا مفتخرين عليها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين قال نبي الله نوح فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة يعني قتلها إله لفصمتهن لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله تكسر كل شيء ليبقى الله جل وعلا فلو أن ذنوبك مثل الجبال ثم جئت بلا إله إلا الله أذاب الله جليد ذنوبك بلا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أنس الذي روى الترمزي صححه صحاها والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالش يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني ما يقارب الأرض كلها لأرض كلها مائت من الخطايا من المشرك من المغرب للشمال للجنوب كلها خطايا لكن بس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك أو لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة بشرط أن تخرج لا إله إلا الله من قلبك يقول ابن تعليقا على حديث صاحب البطاقة التي تطيش بطاقة لا إله إلا الله عنده بكل سجلاته التسعة والتسعين يكون واعلم أنه ما من مسلم على ظهر الأرض إلا وله بطاقة كبطاقة هذا الرجل لكن كثيرا منهم يعذبون في النار رغم وجوده فلما نفعت البطاقة هذا العبد ولم تنفعهم يقول ابن القييم تعالى من فحواه يقول لأنه حين قال لا إله إلا الله حصل في قلبه من حب ورجاء والفضل منه والتوكل عليه والتنابت إليه إلى آخر ما قال ما لم يحصل في قلب غيره فلو أنك كلت لا إله إلا الله من قلب صادق كأنك تراها كأنك ترى الله دخول الإسلام بإيه اللي بدخل الإسلام نقول لقل إيه أيها أشهد أن لا إلهنا الله أشهد يعني إيه يعني أرى تبه أنت شفت أن لا إلهنا الله أشهد أن لا إلهنا الله كأنه رأى شاهد ليه حصل في قلبه من اليقين أن لا إله إلى الله ففي كل شيء حولك دليل على الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فوى عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجعيد إذن أحمد بن حمد لما أمسك بالبيضة واستدل على وجود الله قال والله هذه البيضة من غير ما يكون عليها مكتوب الله ولا أي حاجة البيضة بس كده دليل على وجود الله قال الإمام ها هنا حصن حصين أملس ظاهره كالفضة البيضاء من بر ربيع زي الفضة وباطنه كالذهب الإبريس من قوة أصفر زي الذهب ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريس فبينما هو كذلك إذ انصدأ جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل خسن وصوت مليح ألا يدل ذلك على العظيم سبحانه وتعالى إن الأعرابي البسيط استدل على أنه لا إله إلا الله بشيء بسيط لما قال له ما هو الدليل على وجود الله قال سبحان الله ألا إن قلت لك وأنا أرى الشمس الآن دلل لي على وجود الشمس ألا يقال عن هذا بأنه وجنود فمن باب أولى أن يقال ما هو الدليل على وجود الله سبحان انظر حولك ترى الله جل وعلا أعني ترى عظمة الله والدليل على وجوده في مخلوقاته تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك اسأل كل شيء سل الواحة الخضراء الماء جارية وهذا الصحاري والجمال الرواسية سل الغوض مزدانا سل الزهر والنبأ سل الليل والإصباح والطير شادية وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع التوحيد لله ثاليا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية الأعرابي البسيط يستدل على وجود الله بشيء يسير قال سبحان الله الأثر يدل على المسيط والبعرة يدل على البعيد لو شفنا أثر أقدام يبا في حد يميش على ذي لو شفنا بعرة خرجت من بعيد دليل على أن هناك بعيد صباحة الاثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير وسبحان الله سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير انظر الى السماء وارتفاعها تشهد لله انظر الى الارض وانبساطها تشهد لله انظر الى الجبال وتثبيتها تشهد لله انظر الى النباتات والكائنات والارض والسماوات والكائنات والحيوانات انظر لكل احد وراء كل أحد وبين يدي كل أحد وفوق كل أحد وتحت كل أحد دليل على وجود الله جل وعلا سأل كل ما خولك فلله في الآفاق آيات لعل أقل لها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مسحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك اسأل كل الطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرباك كل المريض نجا وأوفي بعدما عاجزت فنون الطب من عافاك كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك كل البصير وكان يحرر غفرة فهوى بها من بل الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام من يكود خطاك بل سائل الأعمى خطى بين الزخام بلا استضام من يقود خطاك وإذا ترى الثعبان ينفث ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاك كل الجنين كل الجنين يعيش معزولا معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك كل النبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك كل المرير من الثمار كل المرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت النبتة وإذا رأيت النبتة في الصحراء يرضو وحده وإذا رأيت النبتة في الصحراء يرضو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت النبتة في الصحراء يرضو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت النخل مسقوق النوا فاسأله من يا نخل شق نواك كل الهواء تحسه الايدي كل الهواء تحسه الايدي ويخفى عن عيون الناس من اخفاك واذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من اوراك واذا رايت النار شب لهيبها فاسال لهيب النار من اوراك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك وإذا رأيت شعاع الشمس يدنو نحونا وهي أبعد شيء من الذي أبناك وإذا رأيت وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسأله من أرساك وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من يا صخر شق صفاك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسل من أطغاك وإذا رأيت النفر بالعزب الزلال جرى فسل من أجراك الإجابة واحدة سيجيب ما في الكون من آياته عجب أجاب لو ترى عيناك والكون مشخون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك ربي لك الخم ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك إن لم تكن عيني تراك إن لم تكن عيني تراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين أولاك يا منبت الأزهار عاطرة الشدى ما خاب يوما من دعا ورجاك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك هي إجابة واحدة لا إله إلا الله أسئلة كثيرة والإجابة واحدة لا إله إلا الله فهل أيقنت من لا إله إلا الله هل وصلت إلى شغاف قلبك هل أحسست بلدتها وحلاوتها هل ملأ الله قلبك الطمأنينة بها لا إله إلا الله ثم يقول نبي الله نوح وبسبحان الله وبحمده أي أصيك الوصية الثانية بسبحان الله وبحمده فإنها كلمة كل الخلق وبها يرزق الخلق سبحان الله وبحمده تسبيح وحمد وأنا أقول لك في بداية هذا إن أول من سبح بحمد الله هو الله ذاته أول من سبح ونزه ذاته هو الله وأول من حمد الله هو الله قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان الذي أسرى بعبده عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يصبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وكذلك الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفوا بربهم يعذرون الحمد لله الذي أنزل على آبدي الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ورحمه في الآخرة والحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل ملاكه رسلا ألي أجنحت مثنى وثلاثة ربع فقبل أن يسبح قبل أن يأمرك الله بالتسبيح وقبل أن يأمرك الله بالتحميد إنما سبح الله بحمد نفسه سبحانه وتعالى فإن أردت أن تشارك الخلق قاطبة في مسار يسيرون فيه هو مسار واحد فلتسبح بحمد الله قال الله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن كله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض الملائكة تسبح بحمد الله بنفس التسبح الذي تسبح به أنت فلئن علمك النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه ربه في سورة النص إذا جاء نصر الله والفتحة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك اللهم وبحمدك اللهم اغفر ليش فإن كنت سبحانه رأيه بحمده فهذا التسبيح يسبحه الأنبياء والمرسلون بل يسبح ربنا جل ويسبح به ربنا جل وعلا الملائكة والمقربون قال الله جل وعلا والملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يعني الملائكة قلوا سبحان الله وبحمد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم والله جل وعلا يقول والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلم بل إن الله جل وعلا لما أراد أن يظهر للصحابة آية أراهم تسبيح أو أسمعهم تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم فلمالك الحصى بيسبح في إيدك وبيسبح في إيد الكافر لكن الإعجاز لا أن يسبح الحصى فنحن نعلم يقين أن الحصى يسبح إنما الإعجاز أنك تسمع تسبيح الحصى وهذا الذي حمث للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يسبح الهصى فهذا أمر مفروغ منه لذلك أيضا ملأ النبي صلى الله عليه وسلم يومك بالتسبيح وبالحمد ملأ النبي صلى الله عليه وسلم يومك بالتسبيح وبالحمد فإذا أردت أن تسبق الأغنياء ويقربك الله جل وعلا في الدرجات في الجنة بما يزيد على هؤلاء الأغنياء فلتسبح بحمد ربك في صيح مسلم من حديث أبي وغيرة فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وحديث أبي ذر قال النبي للصحابة ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا من الجنة خدوا الأجور وارتقوا في الجنة درجات العلا يعني الصحابة بيشتكوا للنبي يا رسول الله الأغنياء سبقونا للجنة خدوا أجور وارتفعوا في الجنة له قال يا رسول الله يصليون كما نصلي ويسومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم صدق وانا ما عنديش فلوس تصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد جعل الله جل وعلا لكم ما تصدقون به وقدلهم النبي بقوله تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وثلاثين وتحمدون الله ثلاثا وثلاثين وتكبرون الله ثلاثا وثلاثين فلما قالها الفقراء عرفها الأغنياء فقال الأغنياء دبر الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين في كل مرة فذهب الفقراء للنبي عليه السلام قالوا يا رسول الله قالوه قالوا لين تعلمتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني نعم بي أعذر بني فيهم فذلك فضلك يتي من يشاء فأكرمك الله جل وعلا بهذا السحر تبلغ به درجة الضمين الذي لا يقوله درجة الضمين الذي لا يقولها فتسبح بحمد الله عز وجل. وأنا أفسر هذه الفرصة ليذكركم بما ذكرتكم به من سنة تقريبا الحديث الذي إن سبحت بحمد الله جل وعلا على صفته وهيئته بلك أجر لا يدور بالذال ولا يخطير بالخيال أبدا حديث بعض إخوانكم أنا قلت هذا حديث في محاضرة في رأس البر كنت راح محاضر بس والله وأقول ما عدت في المحاضرة قلت اللعنين أنت جايين إيه طب أنا جاي عشان أوعظ اللي جاييني صيفه أنت جايين إيه فقلتها مرة هناك والله يا إخواننا في المصر ديت واحد تكلمني قال لي أنا كذبتها على الكمبيوتر وصورت منها ألف ورقة علاها على معظم مسجد رسل بر دمياط وزعها ناس يمكن واحد يسمع ويعمل الخير ده حديث رواه الطبراني وغيره من حديث أبي أماما بيسناد الصحاء والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلي ما عالم اللي طلع يصور ولا ويصور قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامه ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار أقول لك دعاء لو قلت أحسن من أنك تقعد تذكر ربنا الليل نهار عمرك؟ قال بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الحمد لله سبحان الله بس بسبع صيغ احفظه معايا تقول الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق في existحظه من شاء الله الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء قل معايا عشان تحفظ كان فيه رجل صالح داخل المسجد لأول مرة أول ما دخل المسجد كصه هاي ذكران الشيخ محمد عقوب حفظه الله تعالى بيقول ان الرجل لأ أول مرة يدخل المسجد يسمع مخاضرا دخل قاعد وسط الناس هنا الشيخ يقول سبحان الله وبحمده كلمتان غلطتان على لسانه ثقيتا الميزان حيث قال الرحمن و قال الحمد لله الحمد الراضي سيمع الكلمتين دول علشان سمعهم واحد الشيخ قال بتقوله بي ثاني قالهم حفظهم قال ثالث حفظهم وراجعهم قال مني سمعهم يركزوا صح دول ما كانش بيدخل ناس ولا يعرف اي حاجه لا صدى ولا صوم ولا اي حاجه دخل حفظ الكلمتين دول وخرج كل اللي ابدا اعلمه له يروح تقول بس اني عشان بقول كلمتان خففتان على اللسان فقلمتان في الميزان حد بثان إلى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم يلك الميكروباس يقول للناس يروح في الجامعة يقول للناس يروح مع أصحاب يعلمهم يروح بيت يعلم أهله شين تأخذ الورقة ده وتعلقه على الجامعة وتعلقه في البتاع بس ما مرتفش حاجة أنا. ما خفش الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون يخشونه إلا الله ما خفش من حد سيحفظك الله عز وجل فالرقل سبحان الله أصد حادث. وهو بيموت في العربية جاءت سيارة الإسعاف عشان يخربوه اللعولي ماتهم وهو لسه في الرماء مدوا إيدهم له عشان يأخذوا إيده فبيمدوا إيده مسك الإيده قال له سبني اسم النبي بيقولي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حيبتان إلى الرحمة سبحان الله سبحان الله العظيم ثم فاضت روحه إلى السماء ومن مات على شيء وعيد عليه ف... عيش عليه فقل معايا واحفظ معايا واكتب وانفع إخوانك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملأ ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أقصى كتابه والحمد لله على ما أقصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملأ كل شيء وتسبح الله مثله يعني سبحان الله هذا المخلق سبحان الله الذي خلق سبحان الله الذي عدد ما في السماوات وما في الارض سبحان الله الذي ما اسوى وسبحان الله علم اقصى غداه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ميد كل شيء وتسبح الله في قال النبي تعلمهن يعني تعلم تعلمهن واعلمهن تعلمهن. تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك يبقى تعلم وعلم اتعلم واعلم فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقودين بقول لأخواننا إنما يغفل الإنسان عن ذكر الله لغفلته عن فضل ذكر الله فإنما يعينك على أن تصبر نفسك على ذكر الله وعلى ألا تستحي أن تمشي في الطريق لتذكر الله وإن قالوا عنك مجنون أن تعلم فضل ذكر الله عز وجل فكونك تقول سبحان الله وحمده في يوم مئة مرة يحط الله جل وعلا عنك خطاياك كلها وإن كانت مثل زبد البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر التسبيح والتحميد هو الذي يبقى لك عند الله جل وعلا التسبيح والتحميد هو الذي يملؤ الدنيا والآخرة التسبيح والتحميد هو الذي يرفعك الله به في السجنة درجات. التسبيح والتحميد هو الذي يكون ويخلق الله لك به القصور وحلائق في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس عارش عن إيه يعني الأربع كنادهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحسن من إعمار كورنيش أحسن من عربية مرسيس أحسن من عروس حلوة في فلة أحسن من كل الدنيا أحسن من كورنيش كله أحسن من كروز الأرض والسماء أحسن من الدنيا كلها بما فيها ومن فيها منذ قلكه الله لأن ينتهى الأرض من عليها لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلام أفضل الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم مصطفاه الله لملائكته وعباده أفضل الكلام مصطفاه الله لملائكته وعباده قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لذين آمنه فمصطفاه الله لملائكة وعباد أن يقولوا سبحان الله بحمده إذا قلت الحمد لله كان حمدك لله خيرا من نعمة ربك عليك إذا قلت الحمد لله ملأ الله ميزانك بالحسنات إذا قلت سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله بحمده ملأ الله ما بين السماء والأرض لك حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو ما بين السماء والأرض سبحان الله والحمد هي السبب في الرزق دائما نقول لأخوانا لسيما الشباب أو ما بيخلص الجمعة بيفق فيه إيه ثاني في ناس قال في الشغل وفي ناس في الجواز الجواز والشغل والجيش ده ثلاث المرح اول حاجة بيفكر فيها الشيء بعد ما يخلص على طول الشغل والزواج والجيش او اننا الجيش والشغل والزواج لكن سبحان الله دلك دل الله جل وعلا على سبيل الرزق تعرف لما تلاقي المسجد ده مثلا ليه ثلاث تبواب او اربعة تبواب وبيصلي فيه مثلا ثلاث تلف لقيت الفين تسعمائة وتسعين وقفين على الباب ده هو والعشرة بتوزعين على اللي اضع تبوا بتائين او الثلاث تبوا بتائين اللي واقف هنا اللي واقف هناك قاعدين يده يا جماعة يا هب يا مجانين وقفين انتم هنا عشرة اه ثلاث تلاث واحد البيان الفاضي هي تعالوا احنا جوه اهو قاعدين في هواء في تكييف تعالوا خشوا من باب الثانية ايه لك هنخش هنخشي النوم على ده ايه ما عندش حق البيان قدام بالصور فاضي فبرضه اللي مسك في باب من وامتبت فيه وسيب عشرات الابواب تانية ده المجنون كل الناس مسكة مليارات الناس مسكة في باب فمشوا في ملكيبه اه ده باب, باب فقنا فمشوا في ملكيبه وكلهم الرزق ده باب للرزق. كل الناس مسكة فيه في ابوب ثانية عشان كده هيقول لك استنى باب قولك انا واخذ باخد رزقي بطلق روحي ما انت واقف في باب زحمة تلات تلات واحد وفين عريق روح باب كويس تاخد رزقك هادي فمن أبواب الرزق سبحان الله وبحمده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبها يرزق الخلق يعني أنت عاوز ألف جنيه ما أقول لك شعر في بيتك خلاص لا إيش الصبح الغدت ساعة اثنين يشتغل كيف هي كده ما تقولش بقى أزود من الصلاة المعيشة وأجيب فلوس ومش عارف عشان يعني أعوز الدروس لا أقعد في البيت استغفر تستغفر يرجوك الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمديدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ويمديدكم باموال طيب اللي ما عنده الزوجة يبقى زوجة وبنين عشان يعني هيبه برضه طريقة هه يبقى تحت استغفر يجيب لك فلوس المهر وفلوس العفش ويجيب لك الزوجة وتبقى هنا تحت استغفر ربنا سواء تسبق الحمد لله هو عددينك إله بص سبحان الله وبحمده بس سواء جرب ايه هو عد ربنا الله هو يجرب انه دايما نقول لكم الحمار عارفين الحمار عارفينه؟, عارفينه؟ اللي كان بيجرب ربنا بس سواء الراجل كان عنده حمار والعقمار مرض فقال ندر علي اذا ربنا شاف الحمار بصم صبحت يام لله فربنا شاف الحمار ما هو حمار ربنا شاف الحمار صام سبعة يام لله وهو بيفطر في اليوم السابع مات الحمار ف... بعد ما صام سبعة يام فبص كده وقال والله لنا خصمهم من رمضان لا ما انفعش ما انفعش عاما ربنا كده إنما أنت تصنع وقلبك متعلق بالله جل وعلا أن الله هو الرزاق بركوة المتين أيت العبادة بعدها أيت الرزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بركوة المتين البعدها تفروا إلى الله فإذا أردت, فإذا أردت الرزق فر إلى الله يرزقك الله جل وعلا من صدق أبواب الرزق كثيرة استغفار تسبيع الحمد لله صرحة الارحام التقوى الله عز وجل ومن يتق الله جل الله مخرج ورزقنا حاجة الى احتسب صرحة الارحام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فلياص الرحمة ابواب كتيرة فاللي اللي سايب الابواب كلها وجاء عندي فمشو في المنكيفة بس يبقى دا فاتو كتير فاتو ان ياخد الرزق هو مستريح من الطم من يأتيه الله عز وجل به في اي مكان فوالله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها لو أن في صخرة صم لملمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لم فلفت. حتى تؤدي له كل ما فيها أو أن فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها اكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم توحيداً. اللهم أحينا على التوحيد، وامتنع على التوحيد. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وامتنع على لا إله إلا الله. وحشرنا في زمرة الوحدين. اللهم اجعلنا نسبح بحمدك أثناء الليل وأطراف النهار. اللهم مملأ قلوبنا بخشيتك، وبالإنابة إليك، وبالتوكل عليك، وبالرجاء فيك، وبالخوف منك، وبحسن الظن فيك. اللهم مملأ كرونا بمحبتك. ولا تجعل في قلوبنا لغيرك نصيب إلا ما كان فيك ولك يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي واجعلنا للمتقين إماما ربنا حب آباءنا وأمهاتنا وموت المسلمين اللهم منصر إخواننا المجاهدين أهل السنة في الفلوجة وفي الرمادي وفي بعقوبة وفي بغداد وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم منصرهم في فلسطين وأفغانستان وفي الشيشان وكشمير وفي فلبين وفي انجونيسيا وفي كل مكان اللهم ردنا عنا وعنهم كيد الكائدين وظلم الظالمين وادوان المعتدين وبطش المتجبرين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وحمدك نشد أن لا إله لن أستغفرك وأتوب إليك وصر الله سلم وبارك على بي محمد الحمد لله ربا